بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قتاهن أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 أولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم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 يرْهُمُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُرُونَ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ أَلِفِ الْعَونِ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ما لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعد وثامود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا في وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ وَقَالُوا إِنَّا وما كفرنا بما أوسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شَكٌّ فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك يَدْعُوُكُم لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى يَدْعُوُكُم لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ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 وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله فلتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولن صبرا على ما أذئتمونا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعود النفى ملتنا لتعودن في ملتنا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 من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد يتجرعه ولا يكاد يسيه وهو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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ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 فلا تلوموني ولوموا م أنفسكم فلا تلوموني ولو م ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركت من قبل ما أنبى مصريكم وما أنتم بمصرية إني كفرت بما أشرثكم من قبل إن الضالين لهم عذاب أليم إن الضالين لهم عذاب أليم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 تحيتهم فيها سلام، تحييتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة قيّبة كشجرة قيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تقطي كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثبت من فوق الأرض ما لها من ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار.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 ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ووأحل قومهم دار البوار. ألم ترى إلى الذين بدروا نعمت الله كفروا وأحلوا قومهم دار البؤر جهنم يصلونها وبس القرار جهنم يصلونها وبس القرار وجعلوا لله أذذا ليضل وجاولوا لله الدّال يضل عن سبيله. قل تمتّعوا مصيركم إلى النار. قل تمتّعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية. رزقناهم سرا وعلانية. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَهُ وَلَا خِلَالٌ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء ووجد به من الثمرات اذكر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الانهار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 وآتاكم من كل ما سألتون وإن تعدون نعمة الله لا تحصوها وإن تعدون عمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم ربّجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبنيّ أن عبد الأصنام وإن هذا البلد آمنا وجنبني وبنيّ أن عبد الأصنام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 انه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا اين عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 رب جعلني, جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل الدعاء ربنا اوفِر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اوفِر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبنا الله غافلا عن ما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله خفلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبوصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبوصار مهطعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء wa anذر الناس يوميأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسول wa anذر الناس يوم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع نبيك أَوْ لَمْ تَكُونُ أَقُسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَلَن تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ سَعَنَّا بِهِمْ وَقَدَرْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وقادم مكرهم فرهم عند الله نكرههم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقوى إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشا جوهم النار سرابلهم من قطعان وترشأ جههم ناؤ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.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 ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب